جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدقيات عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدقيات عند بابك ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب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 Mufli zijn عند بابك يا djabé جد jodbe luchtbe kia-djabé luchtbe luchtbe قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمالي سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمالي سوء أعمالي كثير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 Mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn dan ik